124. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا 125. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 126. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله يهرون منهم امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 111. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 112. إلا أن تفعلوا إلى 112. كان ذلك في الكتاب مستورا 113. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 122. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 121. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 122. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا شديدا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 119. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون, يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا 110. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة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 111. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم وَلَا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 111. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا 112. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن, لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 121. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وَمَا وما بدلوا تبديلا 122. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما 111. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 112. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 113. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من وَقَدْ فَأَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ الَّتِي لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا إِيَاءِهِمْ 111. وقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 112. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 121. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 122. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 123. وكان ذلك على الله يسيرا ومن للله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهس البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وَمَا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا اللَّهُ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخش الناس وتخش الناس والله أحق أن تخشاه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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِهُمْ وَلَاكِ الْرَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا 111. وسبحوه بكرة وأصيلا 112. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 113. وكان بالمؤمنين رحيما 114. يوم يلقونه سلام 112. وأعد لهم أجرا كريما 113. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وَبَشِّرِ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 110. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعونا وسرّحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحلى لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما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 وامرأة مؤمنة إو وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستكحها إن أراد النبي أي يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه 118. وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما 119. ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أجنان تقر أعيونهن ولا يحزن ولا يحزن ويضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 111. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق 112. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحو أزواجه من بعده ولا أن تكحو أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما 111. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما 112. لا جلاح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا ولا أبنائِ أخواتِهن، ولا أبنائِ أخواتِهن، ولا نسائِهن، ولا ما ملكت أيمنهم، والتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغري أنك بهم ثم لا يجاورونك لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما توقفوا اقذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلًا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله 111. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 112. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 113. خالدين فيها أبدا 114. لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجههم في النار، يوم تقلب وجههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. 117. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا 118. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.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 111. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 112. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان